يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ولا ليال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة د伊斯兰جأه إيمانته وحفر حد وينؤه إن يلين سو قتبسه تفسير تقرآنك كريم كأه وأوف السري فضيلة الشيخ عمر فاروق حاج عبد سلطان حفظه الله تعالى. درسك استأ كمدد دروس تفسيرك. وحا هردعو اه قراءة قرآن كريمك اه ادرسي قاس اه صوتك فضيلة القاري محمد صديق المشاوي رحمة الله تعالى عليه الله تبارك وتعالى وحن كبر ينا كوي منشورات كمكتب دين إسلامي أه مانتا واحد قد البنك دان بجان إنترنتك عنوانك سوئي هاي www.مانتا.net أما تليفون هذا كله أه ابر ابر افرتن يشن صدن يشن سيديتن يأفر ابر صدح ابر حل اما ابر ابر افرتن يشن لباتن يسغال لحدن يشان صدن يشان لحدن يشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليل كني واسي بيه كوات اتفسيرك وحنا كبلا بنا هيا سورة الفاتحة وَعُنَكُ إِجْهَيْ صُورَةُ الْأَنْعَامِ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وفضل عوا وهذا هذا مش جماد الأول هرالي ترون Sana في جريره كل يا فر بقول يا فر في البيت سنه بنججل واي وافقكم هاي بشهر ديسمبر تفسير كان عاوة بلا ما ينو تفسير في شدعاد ويجي لك بدرجهنا كيكوا بالو خوها هو يجيته هي إلا ما نواه تفسير جهاد هذا ايوا جزكي ما نجلس في خدار يطمرو دابا هذا حنا كيفاش ندعوا اشرح قهوه ماجي نسال المقدمه والفاتحه خير ليا خدمتي اررتي يا سوره فقدم قضب قضبك اللو بروهن لقنده أنا خضبني رسولك عليه سلاثه وسلم أسحرت مبين جيرا خطبة الحاجة مجاعدا في الشيء منتح صرف حقان وقدرك إيا قراءة سورة الفاتحة قضبك اللو بروهن لقنده من التلمان والتعريف أين تلمان كتابك شرفت لي قرآن كي أي مسلمان كبنك بندون كودو على فادو هون نغونغونا انا يال كتاب تاعو لي جاي انا راني تاعو كتاب كانغور سي موسى الجغاري وا صدغو كتاب علي بن طالب ليه واحد ثمان دونا دماثة لله ولا كتاب حاجة للمسلمين للمسلمين الكتاب هو قرآن هي ثمان دونا كذروه عن ثمان دونا عايز كذا قال على الرغم الله لكن ما عند جيلين سدروه عن ثمان دونا فريه وجديرة أي مسلم خميس وتجده وكبره وسنيه أوه داره ماي دماثة فقالوا عن صابتوا وانا عباللان قالوا اما يضعوا وانا ابنك ايقا وحتى قالوا الان الله علي سيلا معلومات تاوروا لله اما يجب كتاب الدنيا فقالوا وانا بيكاو سامريا اجل الدنيا بجيسين نقلي اشتلال مؤمن النبي قال محمد عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا وقالوا نبينا كان لدن بنجين فينا. الامودة الامد الامين، شد الكذا غناي نوال الله في واقع كارن هذاره، وجد يوم، خلو جد يا لهو، ولا وريرو، بارساه، أنا كان هاي حل دو هو، يبدأ عضونا كلام جري، حل جارنا لا،, لا. قرر فيديك وماذا أما عسل فعال إن العمد لله نعمده ونستغفره ونستهجيه ونطوره إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قياده الله فلا مضل له ومن يبغل فلا له أن لا إله إلا الله وعده. لا له إلها واحد وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لأته ربه بالحق بصيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا فضلغ الرسالة وأدل مانه ونسح الأمة وكسف الغم وضيّن الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتىه اليقين من ربه وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال صلى الله عليه وسلم فأرت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنة فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ومن حدى حدوهم وسلك على طريقهم واتصاثرهم وكدى بهديهم وسنى بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين سمى بعد فيقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وحينه قد بيناقضه بخيلة ماذا وهو تلمان في كتابة عن قرآنك كتابة عن قرآنك يا عديلة تلمانه تحريفك مجمعه العلماء المسلمين هو كلام الله وقفلها بنا يا ملك الثلاث إنه الوركية بيا سبحانه عز وجل المعجز المعجز وكلبي عرب صاحي بالكتاب كان كل كل اللي هو صدقي اي اما يغض ودلوج صدقي انت المرو كل كل حاجه الله سوا معجز معنيه سنه ومعجز صوتي اي اي نظام ومعجز بلاغتي سنه ومعجز, ومعجز. سنة ومعجز. في كل كل شيء معجز يا المخلوق اللي في بندريه وخالقك هو اللي وحان هاي وسن كسوره جرينماندي دي المنزل على خاتم الأنبياء والمقرية وحال قد اجيب نبياني يا حتى قد اجيب محمدها صلوات الله عليه وسلامه عليه كوركيساء يالغدج سيدو قد اجيب محمد بواسطة في جبريل الأمين ملك جبريل بلوس وديمي إستدعى النبي محمد على سدعى أعزو دعمني المنزل هي جبريل جبريله المبلغة إياه محمد المنزل عليه إله. سورة سوف ارى وإنه لا كنديروا في العالم يا بوس قال نزل به روح علمي كبير بعده قال لي على قلبك ما محمد لا في كركذا يا إذا اذا على العجب الاحمر كلك كانه الجمعيه كانه الجمعيه منا مال من حكيم عمي إلى ماكو ابي في بوس وديبي نا محمد عليه صلاه المكتوب في المسائل وكان كتب تنوه القرآن المخروع باللسان أعرف كان اللغوهر يحدث أي مغليني المنفول إلينا في تواتر هذا هو يرى القرآن كان كميرا وعندما كما قلت تضغط سحران كل تواتر أحدث أين بينك السورة الكريم قمت وكقدموها الحديث كل تواتر من نغوث هو آيات القرآن كميدة مدة ومدة الياس فضبعته في مفلع ماذا كمكس قلتها كا طواتر كان هو الوالين وقصه قوريه المتعبد بسرور وعالينه بعضا صفايا اخرنته اين النفذ يسا اخرينه انه هو حلقي حراف مد كليه تهداس اكتب سوال اجري بعد الياس فقالتها رسول يري عليه الثلاث والسلاث لا اقوله هل عرف ما تشهد؟ تد عرف مشاكل تد نجرب من ذلك كل كتلعوه ديس على اسقوه الدونسده الفادس والآخرين غنرته عن اكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فقره ما تجسره من القرآن كل كتلعوه ديس يغنديس أيها الله سكوه الدونسده المتحدة بأخصر سورة منه سورة خمدة كنوير النعضيينة صبحة يا ضغر أيها الله الله لونا دواوا يمعجزني ماذي ألي يتحاجقون دقونيك وحلو سمارك يساكيه والقرآن كده الليلة ويوحي على إنجرين سيقان أيها الرجوع يري وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عدنا فاتوا بصورة مثلي ماليسة قودان بها الله سيقان قل الله إنك والجن على أي يأتوا في هذا القرآن لا يأتوا في مثلي ماليسة قودان ماليسة قودان بها الله ما كده بعده كل كامستر كيسينو قال ودي إيه وعي ثمن سورن وقول ودي إيه وعي بالصورتين عبين وكره قال هذا ما كي ما بفاتها إنه على كتابته ومحبرينه هذا كلام سيد أوضحناه سبحانه لود يعني ترك الجيران وحنا برا يا مسكين ورايرك العقل يا في تعلم تك وقاعد الله عيسى ولا هنقا قبل وإلا كتابك بود خنيعي ولا قريني إلى به بنأخذه ونما تعرف قتيل سنمان يومي كأمهانات يومه لكن مثل كسف ونسوه قرآنك هذه الله تعريفية لي قراءته كله. كله من أوليه إلى أخيه هو تعليف كما أنت قرآنك وعند قريسة أنت كبير على الفاتحة كنت كبير بالنسك هي. أي أنت صوت المعنى أنت صعي الله قرآنك كلك هو تعريفه الأصلح قراءته كله من أوليه إلى أخيه تعريفك إنه سيوتنا تو کاں اوکا کوما تو گل یہ قرآن یا فر سورہ د دګه سورۃ الفاجر وک بلا وانا سورۃ الناس نو کوی سورۃ البقرہ tusilla arqaba nigaan degi biyu namu kakamu ku casa iskuilla arqaba 44 alhuj sheega ayatka quraanka sheegaa ku jiro qawga ugu raxaan lix kun lama boko فلماذا كتابكا مجحيالكي سمعي قارسيا إلا كنتن ملا كنتن ملا قال لي القرآن قرآنكي قديشة أيولاي هذينه قنطنكي عسكسوه أرور إنه مجحيالك هو هوي أولا هو القرآن بكامين مجح كلمة القرآن لما يقول سهارورتي ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد إن هو إلا ذكره وقرآن مبين أو القرآن فرغناه لتغراءوا علنا حين تشقرئ فاتل قران في ذكري ادمي وصار في ما ان قران ميه وبل نذاع لو قطصنا يا قران كما قرو اي وعرف كنغري اي او الفاطمه يا المبين قائله له كتاب عزيز تكن كلمة كتابهم ادم صاروا جبلهم يا عن كتاب لا يري واخبرني واخبرني له يا اي كتب سنه جاء كتاب فاقامد هذا تجيب له الي فضل القران دي في وانزلنا اليه الذكر كنا نحن نزلنا الذكر لقد انزلنا اليه كتابا في يذكركم وين نهولة كل خلنا نكبر يا قومي كا كرسامات في عادي كي لاوكم بنين خلينا نزودك لي وهاي كتوصين أيضا وهاكوا توصين آيا بعلاقه أيه ونابسن وحكا جد جايا كون توصين آيا وياخن حب كوكوش آيا باب تاريخ وما شيء كل وحوق حصوصنا هي واحدة دمان بكسبالي مجع صدعا تنزيل وتلوينه لتنزيله بالعالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحاكم تنزيل من رب العالمين كلمة تنزيلنا وابرانتا يذن وحدة جيهي من الله اللي يكني انك ان لو كانت يا كلمة تنزيل كتوزني تبارك الذي نزال فرقان على عدده ما يخيّدنا وعي قطوسنا إذا إذن يعي كتابك ربعية وعلى وحي بشر أما مخلوق أما أونك كبهك لأودنبك لصارى بسلام الله فرقان كلمة الوحي وحي وهو الإعلام بالخطئة خاصة ليس وجيسية قلت إن هو إلا وحي يلعب صارتك وقالوا ان هو لنجا اذا جاء الكساء كامل المراحل كانك تذكر ما عن سن القران يا كتاب قران سنجد سينيد في شانك دوجي لكل يا رب كله سنه يريد سيدي سيعي لماذا واجب يسيد وكريم القرآن القران الكتاب هيا لو الله لنا لي هو او يمر يهرب من اي رعي ام كلينها كل حاجه كيروا مغرو لا أهين أيوب، وأنا كتلو وأقرئي، إذا ما هذا المقروه المغرور لا ينص، والمقتول لا يبله، وأحمر كجير لا والله ما ضعين أيوب، خريخو كتاب كان دول كذوقي، أكون يا فر ما تمايكم قبلني ما، هيا لنعيش وقصوا دقي المدينة المنورة أيام الضبع الله يسلم عليهم كل يخو، القصة مسلمة، وحى حاجة يجيني، لا قيد كل مرء مكذب ديني لما منع رجله لما منع المغرب لما منع صومري ما منع ركبهني كل كره الله الاخرين ايه يريد ان يقول مالك أصببنا عليه الصلاة والسلام امره يساق عفرته بالمرأي كنت النبي قلت عمره أهو عبرت المرأي بلخم اللهم هيته كان هيته دوليه تلونت هيته هيته قد يساق القرآن كود كل باتهي أي بالله باتهي ست دحيه الله باته النبي سورة وانت النبي قلت يقول نعلا مالك نبي اي بالرمضان يا حاج تجنا في الاذى الطريق من مرعي ايها الواحد سو داك الذي خلق في الافاقي كل شيء في الافاقي نصدقي الا ما تنسى الفودقايي حد اي الا ما تنكع سما قلبه دفات دي جيرتيه يا باهري لقداي و قران خنينهاي كل شيء لله كل شيء قرانك شيء ما انك نوالي إذا قصروا بالانغاهين والليلين مشاكل كيس كده بإيمان عليهم مر الله مر كل أي مشكلة في ما تروح <تصفيق> على جذب أيمن جريء وعفواك قديسة كل أركبون كانوا إن بدن يسألونك قول كذا يا كتيرك اللهو تلا جري مشاكل كعليك وهي ويديا بطلبك شيء من جريك أي الله ما ترضانه أيو كذب إيمانك وحصودك خرائك قول المولى سبارك وتعالى سورة العلق إنك إقرأي ندعنه سمتها يا بودي أعرق أيها أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأخذ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنت أساوه سورتك أعرق سلطة رابق سلطة صالحة معلمين سمك القرآن كبيرا إياه بل كيريال الإلماء عشرك واحد و سين جيرين سمسن آيادو اقتدام بالله عز و جل يقولون اول ما نظر منه و سن آيادو و نهرش قولك عشرك لك قادنا يا قرآن و تدرك معلمين بو برنجا إلما الله برنجا و الله يرش حكم الله هو بري و بري و هم هذي وقال انقيلوا ايو خيره قرآن لا اجراء ذي منيسا اما هو براني سيهر اول ما نزل من القرآن شمتها آياته ايسوره طرعلا قولة اي اي اي اما آخر ما نزل من القرآن شيئر كبه يحرك يدود اي اعقرانك ستكيده آياته قدن بيسي واي اي قول الله تعالى و تعالى و تقو يوما ترجعون نواقره ترجعون نواقره و تقو يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة البقرة لببا قل سدية لي اللحة يدوده أيضا قلك وحيدا عيسى مركي اللبب قل يسدية كلماته يأي نقول عيسى سدية لي كو واتقوا يومان ترجعون سدية لي كو بي مبني يا أيها الذين آمنوا إذا وإن كنتم على سفري ولن تجديوا كاتبا سيداتا يصدح إلا إما في سماواتي سيداتا يغفر أرمنا الرسول سيداتا يرسن لا يكلف الله سيداتا يلي كلك آياتا وحيد علي لما بقول يا سيداتا دايدا ما تريكونه سورة البقرانة أباديت بنتول ولا سجالني، وأجلس جالس على يسلا توسر، وأنا لوجو تبين أقول لك في, في شنالي القرآن كقيم يسنان تلمانو، القرآن كمرجلا تلمان يخدم الوجه، رمز بدن حس عطي، يا تابي ليه يا يا سلف صالح خير القرون، نور البطل مارا بدن، النظري يا له، أما النظري له أيها لوجو تلمامي. وحلوة افضل اينا صاحب الرسالة عليه كثاته وسلم صوبانها تلمانت الكبيري عنه وفلا تلمانت انه محمد الكبيري سيد علي رضي الله عنه وعصوبانها كوريي حديث ايضا امام التلميلي ايابي اييي حديث اذا نفلي في مريك عن علي بن طالب رضي الله عنه انه قال صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شعلوا لصوبنا ورخبا على إنها ستكون فتنة وهذا قطعة دونك خلال هذا يحكم السلطان ما شقينا له كريفي ما نجي في, في ما نجي نبت جليد يا معيشة يا مامو لك ما يرضى فيني يا مسرح داعي إنسان أدمية سُمّت به دنانش خلال سرائي لما فما خرج منها يا رسول في النهاية نعسي هذا اعتماده قال الله ناكو الميو سيحل وغسره اكبره سيحل سيح وغبت باز سوارد سوبنا عوحوان كتاب الله في النهاية اعتماده لكتابك الله ربح كتابك الله ربح وهو وغبت دورا كتابك الله ربح سرح يدقائش وهو رسول يريد فيه من قبلكم هل انك انت محي أملا إذ كوريه والكوريه أهول آدم عليه السلام وبصر قولا مكبر مي لنحن يوصد علي قاديني هذين وإصلاف قرانك كهلي في قوله تعالى قطل عليه نظى أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قال إنما يتقبل الله في المتبين. لقد أصبح بالله بوقتي لأس إلى يومنا هذا وحي بشر آية ديوك كتغناء قوم النوح يا قوم هود إيا قوم صالح قوم سعيد قوم نوح بل إسرائيل نبي موسى نبي يا نبي سليمان سليماني يحيى زكريا إلى نبي محمد وحالة وحي إذن في فيه نبأ منظركم وحي وكين جري جري وكين ينزينه إذن فريدت اكو دي دوام فريدت اكو دي دوام قل ان انا جيتك وكل عليك قل ان في عين شنو ياكل غالك لقد كان في قصص عبره ليلهما كل قواك عبره قاله ليشان حكمه الله ساي يكون جيتك في ما قبلكم من قبلكم وخبر ما بعدها وما قبل قرانك ويور تشينجري إنه كور بحياس وحايدن كدبه يوكور همون ماهوش يا غاية قبرك عنهم الخلاب دينتو يعني أقول الله يسورنا وقناه المشادي اللي هي صادحنا اللي هي جابتوها جد سرعات جميع النار حساب أبال مارين وحايدن كدبه يوهي وخبروا ما بعدكم وحيي كدبه ينترور كيشنا ويوهي شئا وحكم ما بينكم اذن كاد ياضوا من رح كجدين فلا يمكن سانا انا حق انا الضال لو اناكم الواحد ما قلنا او الى الحكم فيه من شيء فالحكمه إلى الله فانت اجعدتم في شيء فخذوه الى الله وحكمه في وان كنتم لا كن يعنوا ولا نقدر كرك عنك يجري سو برموك يجري مشكلتي هو ما بينكم قال انه وحي يهلنا اسغا كلفاره هو الفصل ليس بالحجل كرا كرا سلع سلع قران قال ما حجر و لم مسك كلى قادوا كلى جروه و كا كعير ما سيرا سيرا قران كده كيمت انه فصل واحد هو في ناس وحجره كل كاجني يا مال مرني يا رنمو كلين اجارنا بكيت سنه سيدنا مرقس quranka القران كوت Quranka من تركوا من جدار مقطمه الله قد كثير يهاب انت كنت بس قراءه دجره تخلع فوق واكب ذلك أكثر المريض حجم دم عليهم ربهم بذنبهم بهم ولا يخاف العقبها إلى أن توبابيو خلاه يعفيها بس نقوله من كعب سونيني قطن ما لا يقول جوكنا هذا اللعب أو منها ما لا لقاعد صبها هذا مرتاح ولا يخاف العقبها وثوكي وهي إذا بصلت توبابيو وسم من إذا لأنه يكبرك أسلام الله إلا حد البريا قفك حنون سبقك أولا تقي حق عيدات وثنيين مراحبة لكن قرآن من مرمهلة ومن اقتغى الهدى من غيره أغم الله قفك يلي حنون يحق يولاك أن كل قرآن كان كاللهذا كالإلهة اللمية ومن اقتغى الهدى حنون قفضل با في غيره قرآن مركرة حنون قفضل با اولا الله الى قصور اليوم هو ابن الله المتين حرج الى اتقى القبق قصب الجنه ينشلو وقاصن بحبل الله جميعا حرج ابوابك قصب الجنه قبلها حرج ليلي اصل وقت وهو الذكر الحكيم وانا مرته وايكم قطان ترى وهو الصراط المستقيم وضي طوصني إلهي هو أن هذا صراط المستقيما فتمره قرآنه صورة الفاتحة اخذنا صراط المستقيم إلهه وضبطه تهجم بالدعف إلهي الحاضين ماذا هذا إلهي جناده كسن قاسي قرآن قول وهو صراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به سمقل عنه هذا قرآن عيسيني الحوالي هذا كل بالدماء لا يقول درجة كل اما كلها لا مرنا وفي قطبه امر لعنا لكن اصدقى ملكا لا يجب تدمي ودعوه ايجا هو الذي يخيوه لا تسنيغ به الا هو اين هو لا يمكن بابك ولا تنسى بيشو به الا السنة عزين. احضيانكم الدرمي خلال لو العالمية قرانك يقول درمي لا الاحي قدردي مسلمين تجيران وميزد. في المشارق الأرض ومغارمها. كنا ككل منها. لكن في الحجمها أردت يا سافجرنا. لكن مع الأسف جرى القرآن ما. ما كان القرآن في قدر ما يلحقون. إن كي السؤال كريم. أنت إيش هو؟ والمر كان سام جوكت اللغيرة شنو؟ هذا سوان جوكت شنو هذه اللغيرة؟ هذا سام جوكتنا شو اللغيرة؟ هذا اليمن جوكتنا شو وهذا شو كل كلاجة دي كليا لو شيلها يا نزل كر يا لكن القرآن كمان أجمعناه تو آخرنا يا حرامنا تو آخرنا عنده نسيم يا غرس تا تو أم غرس أما مللت يا ما هذا يباشال كر أينا شنبير كأفضل هذا القرآن آخرنا ياي كل كأيادي المخلوق أكون هملاجي من أكثر تابين يلاسخ خرافة يلاسخ خرافة قدام كارولا ياي معان كارولا ياي ور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 Mä en näe, että minä osoitan nohutte, mä en taajuvien ma, mä en taajuvien odu, sotud maagut. Eilen minkeä alemka, äyrua حلا غريو حلا فرتو حلا ودفرو وشدي أي أرقمك تؤمن كلك أقوالك شرجة كوني فرتو خلو سنكوت يا ساجو إيش ولا يخطو القرآن كما غلي حتى ما غلي من هذا إننا صلينا قرآنًا أجمل يحدي إلى الرشد بكي ولا لنا فمن بهم حميني قولا نشريكا بربنا أحدا قولا نشريكا ماركو مغلي ثانو تربوه رواقا تلمانتيس ماركو صوبانا ثانو تلماني وهو يلي من به صدق قبك قران قواته روساك لكي لا تدوحا قرانا نشريكا هناك روساك سينا نشريكا بواسورة قال من قال <سؤال> قبك قواته به قران قبك ايا صدق روساكا وكلام الله ومن أمير به كف عن القرآن كأعمال فلا أي أمر في سقاطة أي أول فرعي القرآن و القرآن غيره باي كارلا و جرا الله عنه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبا نوريد على يدي خروج دار علي رسول النورث بعث المدار علي رسول كذريعة قد يدين الله كان خلوه خلقه ترى علي سو ينسي كان يسرع قرآن كان من جري معنى قرآنك وشهد عارك وحيد فره وحيد كريبا كلك النبي قد في الحديث وحيد كلهم تعد قرآنك وصدق الله الذي يقول وإنك على خلوق عظيم أو خلوق بسبب لنك ومن عمل به الأجل ومن حكم به عدل وظهر في قبلي الله كانه أمه قر قلت أنه وكلم به الله قرآنك كلكم أدالة المريكة مزمج كلك قانون وكيب الشريع قلت بني آدم سميه البصر كمقر عنك بصر وعاقر عنك يا سلام الله عز وجل فرق عولي حيانا ولسعدي هال بماذا حولي قصر عن بصرك حظيك السادو يعي عظيك السادو إلي هالي إناد أمرك هو البكى قارب وحلص أمرين مهوكا وحق بأن الله مدنانا مهوكا وحمان تجيلانا مهوكا مهو شيرك بأس ولكم مان تطالي بروس إلى سبحانه عز وجل يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصير كل كو ويشجدجي شتوابيمان اف كون كريستال ابو ري كولكان انسى جا شوتجي كل كان كما هو امكان هل فسمه يقاوو ان سميه كل كو ويش لن سو مروغ يحي وحال مدناني ووغ يحي وحمانت جينا ووغ يحي كل كان سو دجيي كل كان وا اسكو ري مان فقم قرآن كوان صالح لجميع الأدين ولجميع الخلق وقضبه صالحيات وقضبه صالحيات وسركها هرمر وصحوا قول وعام الله هرمر وعام الله يلبح ومامل كادين كاما دينة المير ومن عدل به ومن حكم به عدل وفي قرآن كحكمه ومن دعا إليه وجاء إلى فراغ المسافي أصدر كقرآن إليك خالف رحم الله برسل وقرآن <تصفيق> قدتك وغيره قلتك تصوى بحقه وغيره قلتك ومن في عيادات <تصفيق> الله ومدونه بريده وقفت قرآن له وغيره حلوم له وغيره قدتك قرآن له وغيره حلوم له وغيره حديث خاص إمام السلمي هو وريه حديث أبي طالب رضي الله عنه هو وريه حديث خاصه أمانك قرآنك حاج حاجة المسلمون إليه كما من كمانده دبابه الكره كان كمان ده لو كيننو سايك اجتي الى طعم وشك كده ده دي يا لو بعد يا كره كده لو بعد خيال او ضعف بشريه بابا حلها باب في كأن القرآن كأرحمها من نزيله من القرآن ما هو تفاؤل ورحمة عفوا يجديه نعريس ويجديه بيان أدون هذا بيان لنا ولكن تسبيق الذي بين يدوي وتفصيل كل شيء ما فرنبنا في الكتاب من ذي كرخ بشرك ولا فيها مسلم حاقني إيش القرآن قالوا ما هو ذل مظلم ورخودنا نعدي الله قال يا مظلم وما زودتني لمصلحة البشر بقى اللوزة الدجية إذا إباعت هذا المعنطى اللوقبه وإباعت هذا الباك في البيئة اللوقبه يلومين فسوك عليه ثلاث وثلاث وهو يلقف المؤمن كامل يعني ليس في جو في من القرآن كالبيت الخارج أقل بالميل والإبنه قد غني قلس برئي المكلاري على كدران هو المجاة يقف مسلمة المتاعي فيما ينكسوا على قرآن لكن قبضة مسلمك يا قرآنك أعرفت صوحي معني سنة مسلحة صوحي كو عمل بلعي يا قتل مامي كيف تقول او معان يقول يا قتل عليه إذا انتاس اللي يقول به هي آدم مسلمين أي الأكلام كي في فيه قرصان لماذا مجدرو تشريعهم شبك يا قوالين فيهو يقول له ما ينحقق فيه مانا كتابة قرآنك وكيف مانا كل السيدوه قاوه كتبه اكو نوراني جاهزتي وستيروا حتاجتي تكامل مني صارون كرهوده ديتين كما قرانك واسمه تزينه له هو عدد القرانك قبطني نفي الصيدالي او بعضك لا قبطني اذا كان هذا جن يس حرام يا يا يا في اقيه باطل السقوطه تصبطني كل كلمه قرانك جواك من الذي تروين اذا كان قائلها مرقس رضي الله عن القران <سؤال> الله نور وكتاب مبين نور كتابنا هو النور حامل بالله ورسوله الذي انزل والنور له يا اذا كنت في مناريا كل كل ما فضوضع إنسان ما أنت الله قد الأول بني جريم فأوضع أبن كرتانه إليه يا شينا أن الله لا سيكون هنا وعلى أكي جريم إصابة قرآنك لا تتخبق يوم يفيد اللغوة أخرين حيث يمكننا أن الله أو قرآنك تتخبط يسل لغوة أخرين هنا وعلى أكي جريم إصابة الله أن الله لا تتبق أهم كوية كارو لكن ما انتظروا بالوالبة الآخرين اما بالوالبة وحسى الآخرين اما وحاة صوب جارتين يدعو اللي الادتك هو هو قوة امري بيسوا أفر تلافين من ها تسكر يليه الله وقال القرآن قرد القرآن كي تذكع عن نسانه يبقى الله عن نسانه يبقى الله عن نسانه الله وطلبه من ايا لكن قوة الله فحيه عليك انشاء الله يسن اذا هذا هو اللي سوشي السمي وحلم ذي وحلم ذي وحلم ذي وحلم ذي الله أخينا وحام رأسه بعضه من الذي يتطاق القرآن كالفصير بيسه وأخطه شوط وعوائم آنيتنا كيأيك كفك الله يقاننا بمارس على الشدورة يتغلق على ميال السبب هذه اللقوكة سوف تعلموا كينا أخذ الله فصيره هذه اللقوكة فينا ما الشيء يجب ذلك قلتها فرسا كفانت مدوان كرايو إذا ما نشغض عن جدة مسلمين في إيه في القرآن في أقوالها من الأركاب أنا إيه عدوا كجرا قدرنا رجيم في هذا غير لغواه أبو أنا قطعية براءة من أن تجية براءة من تجيرا مسلمين والله أخليه زي ما لمن قال الله قاعد يعني أنا لقى كتاب جامع الكريم كا تفسحه بابا إذا كذلك المسلمين تواعي في مركز إبير الفرتان أي غضي رسول كحيري الفرتان يا الله بشر لكم الكتاب عندكم سيسا يقول المريك في مقال كسين للديرين إذاً هذا ما أنت برار وكالفرو أمسلم فيه برار وشيهاي شخصاً أجلسوا المسلمين فاوحوا إلى حسن الله كالكامل مال والباء المسلم جواقوا دم فراكب الله آخر سنة فأولا برانا أرورت القرآن marka uu yimid oo ag idiye ay musabaqada naxlugu sameeyay arabo dadka dadaysay ka qaybgalay ay ku guuleystay faray muarakh leeyma sawal inta aad jago joglay bilowday kuwi أبى أنكما في لا شيء، بس بقولك أنت جد كل أمرك، أنا أقول لك أنا إن الإنسان كوران كتجيء تقول حجدينه، كل الله لنا، كذارك إله حواء، أفجر خبر الله جدنا، سبعة مهزوزين، من والبينة الله، إذا ما كنت بيارك عن جد، كم برات ما مارمان ما. كتاب مسلمين في, في براء رغي قرآن كينا تلقى الله وقضى هنا يهرام ففصير آد وفروس ففصير معان وقرآن كي أفكي مركز في قانين الله وفصيره ففصير كي أفنا طوئينه كل بين المعنى المراد من سلام الله عز وجل وبين اللفظ القريب من مسلم اليوم كتاب قرآن كينا مركز ودد يه معانه إلى أدى الله وإن الله حنيت على يا ولقد ذبي إلى العهد يجمع العهد وجل كان مسلم كأو باهنا وينورقان كروقروه معنا شخبرا إياك يا قارف ففيه صم ما أنت أول وقبل كل شيء يبين فيه العقيدة الثلاثية المنشية مرقار العذاب عقيدة النبي محمد عليه السلام وصحابه الكرام وتابعون اللهم بإحسان وخير القرون عقيدة لو قديو ومركا وغورايت اخيني عقيدة كاملة وهاي شيك سنايين تلو صالحه قال العقيده المنقيه قيامها دلة له عقيدته اللي قبت بعدها وايهلا سنب جوا هالشئ اقعظنا تبع عليك خليل بن قدح عليك شاف مي مرغود مي اي هي وما ديره سند اي قطبات ما كيشد عيّة دوّاتا كحالو كربعو مذن الذي لغية دوّاتا ككلم ما قلنا أصحار رسول من هي يا رسول الله أقرب سواكوا ليس في دار مدهم مثل كاسيليه مدهم رعاسا ليه مدهم وهي التي تكون على ما أنا عليه وصفيه أنيق يا صحفي رضي من طال كوهاي. إذن العقيدة المنزية وعقيدة سنة صالحة وإما الكورئية اللي عزي الله ونحصة منصفية وبرورية وكما مثل تأوها قانجار إذا أنا اللي مكلف منك مدلة حد إلهبا اللي إرساره سلام اللي ثم صوم اللي قرره جسل اللي قرره الغسل من الجناب أحد ولايه كذلك الله قرره لا كلها اللي قرره قل كأحكام تفقية ضرورية ايه قبقا دائما اي جاتب ان تفضيق الله عزيه يوم هي كدب الاحكام الثقية بروي الاحكام الثقية فاهم قبقا المسلمين كانت الله قراجه حراجه حرامه ونسيجه قصرة يومية سده مع تربية ملكة التقوى في مفوص فأي المسلمين كانت نفسه ذلك برباريه هذا الذي يبقى لك بغضيه لقوا عبور نفسه مع تربية ملكة تتعوى في النظور فهو تلسل رجاله يسا لتحديد الفضائي, الفضائي. وحقه مجلس سمسة هي الزيغبة هي الزيغسن لماذا هي الزيغسن لماذا الرماحة سالله جعله سينة يا مظلم شو مغطب يحدي يا شب وطبغ هي الزيغن لماذا هي حمت هي سخجانك وحسا هور سينة النظر يعني أن نعصينا على أجائي الفرائي وحي إلى قواتي ليلي ونصيب على قتال والعربنا والعرابينا يا مومي سيوه صلاة يا زونك يا زكادي يا عجب إلى قواتي ليلي وفي عالمك تبكت قتق المحارب سيوه وحي إلى حرمي إلى جيبانك يديرك يتوقن لماذا يدعى وإيهما ثب سياجك وإستجيع لها المحارب ما أتجا بالأخلاق القرآنية حرقه ايه وكتبت وحرقه في هذا قرانك وطي الماما يو وتعلي ترني مانه وقاته بالأجال الربانية بعد التخلي قارت وكفر حسوه كما كاميرا من الأخلاق السيطانية والهوائية والنسانيس فقال هنا سيدانك ايه وبرناك اكيد وكتبه يحول النفط نبطي يحول انت هو ايه وبرناك كاميرا قال هذا هو أعيد لك وعني دي ولا لها أسأل الله سجل الله ولا له ولا لها أولا ولا, ولا لماذا يوقينا فإنما المؤمنون إخوة على خلق يومي بعضهم لبعض عزول للمتقين نقول ملكك رفاديد إسلامك نفس نفسك قرآنك إنما المؤمنون إخوة يتير تساء المسلم واخو المسلم ملكك رفاديد مركه لباادنا ادول ديك في خوارو زومالي بلا مركه سبعادنا جوار يا نوك خوارالو مكان كنود وجوارك هو كاين بنايه رسولك جبريل ويلي مازال جبريل يوصي بالجاري حتى ظن ان او سيورثه فكره رسولك جارك لو يجي الجاري من الغرب والجاري جنوب افرتا اقول الله قرحك سببعك هجرسا ايه افرتا قرحك هجرسا ايه افرتا الحقة افرتا الحقة أفرت انت هكو ولا دريسي مالك اللي لقى الجوار في قوى له ملكه ولا نو او شيرك جاء اسم له قوى له صومالية ايه نكوى له مسلمين انت ان اقوى وين اقوى هكذا انت غير يوم العلم عبايا البني انت انك اراك ايبا انتنا الى اجنى ولا لانتنا وحاليا يا روها يا. يا, يا, يا ان انا واحدة على معلومات فان لها فقد انتو قارسين لها في يتو قارسين سيلا مسهلا انا اقول حسابة ما ياهوبي الى بشك انتك وحاليا يا يا انت المستعدين وديارك كتاب جيسي يصوى فلد معا هذه الامان اما انتك وريدين يا كنت اماني بجونجا فكن اكو قالا خطاون اصيح طب قلت له قالوا خطور قبلني ويالي ولو اي هل اجبلك لك واحد المقصه وما ذكرت يقول خطار قبل يسمع سام كل اتما قشات ادم ذكر الجارجيسان خسر انكم اصلا ايا ياليك منها لك عن بينه ويعلم من اي عن بينه قول الله على صليح علي وقد ماثي عن كلمه قدما اين هيا في شاعر حكيم او قاهر الليل اختلاف قوم جيتونذر كا تاريخ قديم هو عبر بالله بنا جماعه عبد الله بن عباس كتب لنا هذه هذه اللومه وترجمه القرآن او عن الرسول في عبد الله بن عمر بن الخطاب اي وايش خلافه كلمه المثل وراغ الجدي عبد الله بن عباس يمسك الجماعه ولو بالله عبد الله بن عمر نوئي صاحبه شهر لقد ذلقه الله بن عمر صاحبه جنيل بوخه نوحي ونو نزلنا عليك كتابه في القربة سلما سوه تأجيس إنا ناقني كتاب قوية واقع جمتين عبد الله بن عباس نوحي برمجاس ما هاي إنا ليس قرآن كمسيح قرار طيب فاكنا يعمل جمع من قبل آيات تماسة مريم عدين لأييري شوين كودا طيب اما ايا ذوي البال وصير لم يمتصني بصر بي، هم موجودين، حرامي, حرامي على ألتون أن ينمقلني، أن يكون لي ولد، ولم يمتصني بصر، ولم أف بغير، كل كلمة منك من قبل أيتها الناس، أنت ما سوهن، على خميس لجأي، انطلقت وهم من قبل أنت ما سوهن الجموع، فما لكم عليهن من عد، على كل خلاف خواهري، لكن حلقي وامعي، فخالف الناس. فيما قدر الله خوف ففي وحسو خلافة أكتبا قبقى أكتبا إلا تهي وحوريا وكلهم يدرعون الفيزة في الغفر بضربة وحولا إياه فمسي أنا أياه انت كلا الله تقال له وين فخذ بقول يكون النفس ينصره وعبقى فتاقوكا ونفكأه لنا نفنع جسي ماذا إما عن الله أو عن سيد البشر أما كتاب في القرآن كاللوية ألا أمس الذي رسولك في تماكب أيها لك حقا في موهودة ما نعيش في نهاية كلامي أن أردو الله العالية القديس إلا هو أن تغجينا أن يمن علينا بإكمام كتابه الكريم كما من علينا بابتجاء عوى باللولة إلا حال نقوها رو ا و مغواروني او نو سوره كريم گريل سنحيتان في يا أبو عيني سبحانه ولقد أتيناك سبعا من المثاني هو العظيم سبعا من المثاني هو القرآن عليه السورة الفاتحة هي لا سبعا من المثانية فلنها الرسول سوالات أبو المعلى للشحادي هي الرسول في المتائج لقوة بحرين لو علم أنك أفضل السورة في القرآن بي. أبو المعلى سورة كجيسة قرانك تنقف ربضل ولا بحرين الباب في كبه إذا لو نوارك يا رسول الله صلى الله عليه قابل بحيث لو أفضل الله ملعين أو سنور أصدق رسولك وغن عينك فارق فكذا رسولك يريوه أفضل صورتي في القرآن هي الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين هي السبق المتالي والقرآن عليه فكذا هو أفضل صورتي في القرآن على الإطلاق وهو ليصدني أفرسي مالك ليس هذا فاتح على وقه لفضل Kuka puolet valemista, harna kuka puolet valemista, in, hafulka kabi, kai, shokki, minna arkan. Oratulka, jini, laasarata, jini, maalla miakra, dipatiati, kiitän. Kuka se jini, no, no, no, no, no, no, وقال اخرنا من المسان اولي سبعا من المثاني اجمال المصفرين في فاتحه الكهف ايها الذي جرت صوره اليد صبها يدل لي صوره الابن وصوره المكيه وكان منكر المدينه يصدقك هو اصدقنا امرك ان ثم نزل اذا تفي هذا القول الراجع وصوره المكيه انا صرت بك واد قرانك بسنك أغرمتي ستدى حديث سوقتي إمام السافع آية من هذا القضاء خلصة بسنك آية طائفة تعالك منها فضبط الواب مهدى وإن لم تكن منها جلالي غفيري إمام السافعي وعيني وإن لم تكن منها حديث بسنك سورة رب والاجراء تعالك منها فضبط طابعته من بالله فنغيرنا وضع فيه رب عليك وعيدنا فراثة المستقيمة فراثة عليهم غير المخدوز عليه ورضا عبده على كل حال فضلا يجدر الفاتحة حديث حد يقصى كو صورورى قربي سبحانه وتعالى صلوا بكم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فلياتي ما سأل معروفه الدعوه بالفاتحه لما غيبت انجي يا دون كي وقيت انت يا دوني ويجي لي الحمد لله رب العالمين ايديك وبس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدح يا ساجد بالله عز وجل لاك اياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين بين الجو اياك نعبد اله وإياك اياك نستعين دون كفر نصر هذا المصين بقدر دون كفر ولا عدي الحال فقال رب يريد سبحان فكن كما جارجيه قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله اجوج جل حمدني عبدي اذون كايوي ماحديا واذا قال الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل اقنى علي عبدي اذون كايوي وانا هو اذا غارز بمهوسي ويقول قال عبد الملك يومئذ يقول المولى عز وجل ما جئني عبدي اذون كايوي قال عبد يا كان عبد ويا كان هذا بيني وبين عبدي انا رب ايضا إلى في ذان الى حال كالذين اذون قلت أبداً وعوه يا صديقي نرس هذا فأيكوكو بنتا إياكو الأبود وإياكو الأسرعي إذا كان لغو أبو ريما هانه إذا كان كتب أظن المتطلب هذا أبليه بها هذا له خوشوا يجب قلب ذالي له أبداً إياكو الأبود وعلاك وما خلق في الجنة وليسة إلا لي أبوده وعطي له أبو ريكو طه أما هو أحد أبهنك وإياكو الأسرعي إياكو أحباب فينا سمس إلى وفوك الميناية تبقى لمن مرهنوا وإن لغوط رأينا إنا تريعا في إن كافي عنه أيكم فينا دماؤلتي أكافي عنه أضعكم الرزق لأي وعدها لديك وما من جابتين في الأرض إلا على الله يرزقها وفي السماء يرزقكم وما ترعدون إن الله هو الرزاق في القوة المسيح خوفي إلى أقوبك مي أسبلا قايتا إلاك أمين في هذا الموضوع الذي في هذه اللي هذا يحدث أبالي موت في يأخذ عدود ويأخذ نفسي حورا دمته كلن ذاى أمرت إلهى ذاك الجريك إني مروح ربعنا إلى أدنى هذا بيني وبين عدي كلاك الله مضاعنة أنا إلهى ذي حيى يأخذ عدي معنى القنوق كلها غباسي في المستقيم العدال مستقيم أنا في لحظة قل جائنا الهدايه يا ايها الناس اتبعوا من اصاب الرحمان إن الله هو الذي جثى واثر هو ضربت قبل النوح وضربت النوح الماء وداس وما انزل بالله الا قرضينا ما ادم ما قابل لو حقا قبل جائنا سوق <تصفيق> هذه واخر اقل الذين انعم عليك فتقد بالهدايه والنموه والرزق اتقول اميته وتبي هذا الله الكافي لقد كفوا ان لا يقوا في سورة في النساء ومن يتغل الله هو الرسول فأولئك ما قال الذين أن عمل له عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرقيق فالتحسن له تدور وتضع في اللقاء روح أبي نواله المامر يبي نوال الأماني وحسن عليهم خير المغضوذ عليه ورده عليه يهودي النصار ونصارنا أن يضع خير جعل لنصي وحسن يهودنا يروجين كرنا أيت الدرس الله هو حن أبو دار الحق يروق كرنا سر سري ويهود أما اليهود لن يطيعن من طبع مكالكوا وكان هذه الصورة مع صورة كعب الله با. بسم الله لا هو وحده ما بديك ما العقيل مجرد قبضت الرحمن وقد ولا ودقرت الحريسة الرحيم الحريسة قالوا ليه هذا وهو كان بالمؤمنين رحيما أسوأروا ليه يجب أن يكونوا يقولون ليه يقولون له ملائق له مؤمن الجن والنسي الحريسة قالوا له ونعريسة وطعق هذا الجبتاء لبدأ الحريسة الله ألحبه ما هي سألها ياه صورة كب الله الحمد أمان إياه كل كلها لله أبيضة أبيضة. غب ربنا حب الله ربنا اسأل عليه رب العالمين عالم وما شو والله إلى وجه كثهار عالم نجينا كلمة ربنا صدق معناي كثفنا إذا بمعنى الخالق والمال والوجد خلقه إيه الله كثهار يا عموري إستجد خير يا عموري هل من خالق غير الله لا الله خالق وكل شيء كل سرالا عموري يانم في الكيوح أن تغله أصدقى خليه يسأل إذن الله للمعركب يا نام أممورة أصدقى بك يا نام أممورة قلت الله أعوك إليك أبو رج يا نام أممورة أعلم أما هذا يمعان سيد الله اللي الرحمن مرلابا عابد قال ليه مالك يوم الدين مالك يوم الدين نفر الله ذادي مالك قيام بقر كذا وما انت نستنقرع مالك ذيلة لكن مالك كنت أقول لدينا هي أسئلة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وهذا مالك قيام يوم لا تملك النفس للنفس شيئا والأمر يوم يدل الله أي نفس نفس الوحوال كريم مالك صال الله بقر يا كاذبة كريهة لا غيرك أحد كلامي أنا هنا, عبده هنا عبده أنا هو عبد هنا لا نجلي كاذبة هل يقول كاذبات اليا كاذبة أنا صاحبها ربنا جدنا كلامه رجعه ربنا الله يُهانوني على رأسي المستقيمة تصل إن عن كرنه أن راهنوا أن كوسا نهانوني رأط اللذين كوي الله أكبر عليهم كر قوضة بالهجاية ترغب برواقية غير المخبوط هو الله عراضي غير قوضة عليهم كر ولا الله عليه قوة أعجي يوضي هو النصار غير قوضة حسير بأنه يكسب لدي مخبوط عليهم بوكو فوقتها الله لينا نصار فوقتها إذناء اللون عنوني الطراث الجيد المستقيمة وطن طراث اللذين جدد قد لقوانوني أمامتها برواقية عليهم كر فرادة غير المغبوب قو الله عروضة غير قد جدك عليهم قو الله او يهودة اللوحة نقو عنونين كيف يهود؟ غير قد قد تكي عنونين نذياتي وطالحيثي كيف قد نقو عنونين قرب الله علي غير قد جدكت نقو عنونين والله أعلم